6- استمع إلى الجمل ثم أكمل الفراغات الآتية كما في المثال محمود درويش شاعر من الشعراء المشهورين في فلسطين نزار قباني شاعر من الشعراء المشهورين في سوريا جبران خليل جبران شاعر من الشعراء المشهورين في لبنان أمين معلوف روائي من الروائيين المشهورين في لبنان